وذكر اسم ربه فصلى قال خرج الى العيد فصلى صلاته وقيل الصلاه ها هنا الدعاء بل تؤثرون الحياه الدنيا والاخره خير وابقا قال عرفجه الاشجعي كنا عند ابن مسعود فقرا هذه الايه فقال لنا اتدرون لما اثرنا الحياه الدنيا على الاخره